و نسچ آم وی ول و نسل امو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 نَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جاءت الَّيْنَاتِ وَبِالزُّهُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي ویو دیدی مش می نی بلیم انہ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناه سروا وعالانيه يرجون تجاره لن وَفِيَهُم مجورَ وَيَزيدَهُم مِن صَبلِ إِنَهُ غَفُ شَقُ وَلِلَذ أَو حَنَ إِلَيكَ مِنَ الكِتَابِه وَالحَفّ مُصَجبدِ قَْض لِمَا بَنَ يَج بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَغْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اہل نتی سبلی لن پی ہن سب لو